محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة سبؤ الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي. عن المشترك المقصود من هذا الفرق هو بيان اسلوبين من اساليب اللغة وهما موجودان في القرآن وموجودان في السنة هذان الأسلوبان هما أسلوب العموم وأسلوب المطلق أسلوب العموم وأسلوب المطلق يعني أنه يأتي أدلة في القرآن وفي السنة مجتملة على العموم ويأتي أدلة أيضا مجتملة على المطلق وهذان الأسلوبان داخلان في مسمى المشترك في مسمى المشترك والمشترك من حيث الأصل انتساوت أفراده إن تساوت أفراده وهو العموم إذا تساوت أفراده يسمونه متواطئا مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون هذا تجدون أنه عام لجميع أفراده يسمونه متواطئا وإن تفاوتت أفراده في الخارج لكن يطلق عليه اسم واحد لكن أفراده في الخارج متفاوتة هذا يسمونه مشكك يسمونه مشكك مثل كلمة نور تجدون أن هذه الكلمة تطلق على نور الشمس ونور القمر وما هو أقل من ذلك حتى تصل إلى درجة اللمبه التي هي الصفر فيطلق على هذا المقدار من درجة النور يقال عنه, إنه يقال عنه إنه نور إن سميته نور أو سميته ضوءا لكن إن أفراده في الخارج تجدون أنها وفي تفاصيل لكم ما لكم فيها حاجة الآن بعد هذا يأتي هذا المشترك تارة في سياق النفي النفي والنهي وكذلك الشرط والاستفهام ويأتي أيضا في سياق الإثبات ويأتي أيضا في سياق الإثبات عندما يأتي في سياق النفي عندما يأتي في سياق النفي يحتاج إلى تحديد المدلول وعندما يأتي في سياق النهي أو عندما يأتي في سياق الإثبات هذا يحتاج أيضا إلى تحديد المفهوم. فهو هنا وضع هذا الفرق من أجل تحديد مفهوم المشترك إذا كان في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط. وإذا كان في سياق الإثبات وذكر هنا أقساما ثلاثة القسم الأول ما يحمل على أعلى الدرجات وهذا جميع ما يختص بالله جل وعلا من الأسماء والصفات جميع ما يضاف إلى الله جل وعلا فإن جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة تحمل على أعلى الدرجات إن كانت في سياق الإثبات فهي صفة كمال فهي وإن كانت أيضا في صفة في حال النفي أيضا حملت على أعلى درجات الكمال مثل لا تأخذه سنة ولا نوم هذا يحمل على أعلى الدرجات وإن كان في حقوق الآدميين الإقرار يعني أقر إنسان لإنسان فهذا يحمل على أذن الدرجات يحمل على أذن الدرجات وإن كان من غير هذين القسمين فهذا يحتاج إلى يعني الأصل أنه يحمل على يعني الأصل أنه يحمل على أدنى الدرجات المجزئة مثل ما لو قال شخص أعتق رقبة فكلمة رقبه هذه يدخل فيها العالم والجاهل والطويل والقصير وإلى آخره لكن لو كانت هذه الرقبة مجتملة على عيب يوجب الرد في المعاملات، فحين يكون فيها ضرر مثل مريض مرض الموت، فالمقصود أن أن هذا لا بد من التنبه له، وهكذا في تقرأون الكلام الذي ذكره رحمه الله، لكن هذا هو أصل الموضوع. الفرق الذي بعده الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة هذا هو خطاب التكليف خطاب الوضع يقصد منه الأسباب والشروط والعلل والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان وإن كان بعضها يعني مختلف فيه لكن المقصود أن لا بد أن طالب العلم يتنبه إلى أن الشريعة مجتملة على خطاب تكليف وأنها مجتملة على خطاب وضع هو هنا يريد أن يبين ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع من ناحية اثري كل منهما لأن في فرق بينهما من حيث الصيغة في فرق بينهما من حيث الصيغة أبيّنت هالكم أنا قبل قليل لكن في فرق من ناحية الأثر من ناحية الأثر فيه ثلاثة أمور تكون موجودة يعني مشترطة في أحكام التكليف ولكنها ليست مجترطة في خطاب الوضع. تكون مجترطة في خطاب التكليف، ولكنها ليست مجترطة في خطاب الوضع. الشخص عندما يريد أن يصلية، عندما يريد أن يصلية. هو محتاج إلى أن يكون عالما بالمكلف أن يكون عالما بما كلف به وأن يكون قادرا على أدائه لأن من واجب الشريعة من, يعني من القواعد أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة والأمر الثالث القصد يعني النية ففيه القصد وفيه القدرة وفيه أيضا العلم هذه كلها مجتمعة في الصلاة مثلا في الصيام ولهذا الإنسان عندما يكون عاجزا عن الصلاة قائما صلي جالسا لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب ما يستطيع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة وهكذا بالنظر إلى الصيام وهكذا بالنظر للحج للعمرة وهكذا سائر التكاليف لا بد فيها من علم ومن قدرة ومن قصد لكن القصد في باب التعبد هذا القصد شرط لصحة العمل من جهة وللثواب عليه من جهة أخرى أما العادات فالقصد شرط في الثواب فقط وليس شرط في الصحة إذا نظرنا إلى خطاب الوضع وجدنا أن هذه الأمور ليست مشترطة يعني لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد الإنسان عندما يقتل شخصا على سبيل الخطأ هل يجب عليه القصاص أو لا يجب؟ مثل الآن كثير من حوادث السيارات هل نقول إن الشخص عندما يحصل مثلا من انقلاب في السيارة ويمت أحد ولا يحصل صدم ولا هذا نقول يجب عليه القصاص ولا نقول تجب عليه الدية والكفارة؟ آه تجب الكفارة لكن لو قتله عمدا عدوانا فحينئذ يجب عليه ماذا يجب عليه القصاص في هذه الصورة فقد القصد يعني قصد القتل فصار, فصار إيجاب الدية وإيجاب الكفارة عليه هذا من باب خطاب الوضع النائم إذا انقلب على شخص بجنبه أثنين نايمين واحد وزنه 100 كيلو واحد وزنه 10 كيلو انقلب الذي وزنه 100 كيلو على الذي وزنه 10 كيلو ويمكن هذا في مكان مرتفع وإذا في مكان منخفض ومات هو انقلب عليه في هذه الحال هل نقول هل نقول إن, إن يجب عليه القصاص ولا نقول يتجب عليه الديه والكفارة فقط لأن هذا يعتبر قتل خطأ لأنه فاقد لماذا آه فائد الف يعني فاقد للقصد وهكذا سائر الأمور التي يفعلها الشخص بدون قصد ويترتب عليها حق ويترتب عليها حق مثل الآن. لو رمى صيدا هو يقصد الصيد لكن قتل آدميا ما أدرى ما علم به في هذه الحال هل نقول هل نقول هنا كونه يعني غير عالم به ما يترتب عليه الحكم ولا نقول أنه بناء على أنه تسبب في الإتلاف فالعلم ليس بشرط العلم ليس بشرط المجنون إذا أتلف مال يعني شب حريق وأتلف مال لشخص وهذا المجنون عنده مال عظيم هل نقول إن هذا المال الذي أتلفه هذا المجنون نقول لا يجب لا يعني ليس لصاحبه حق أو نقول إن هذا تسبب وإجاب الإتلاف شرط من شروط ماذا من شروط التكليف من شروط الوضع من شروط يعني كون إنه يعني كون إن الشخص هذا غير عالم لأن فاقد للعقل ما عنده علم فاق فاقد لعقله هذا نقول إن نقول إن الإتلاف هذا في حق واجب وكذلك صبي لو أتلاف مال مثلا لشخص نقول يجب على وليه أيضا وهكذا فالمقصود أن خطاب التكليف لا بد فيه من العلم ولا بد فيه من القدرة ولا بد فيه ها من القصد أما خطاب الوضع فلا يسترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله ترجع إليها لكن هذا هو أصل الموضوع الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. المقصود في المواقيت الزمانية يعني في مواقيت حددها الشارع. حددها الشارع. مواقيت زمانية للصيام. مواقيت زمنية للصلوات الخمس مواقيت زمنية للشهل للحج ولهذا هم يقسمون الوقت الزمني إلى ثلاثة اقسام مضيق كرمضان وموسع كمواقيت الصلاة الخمس ومضيق من وجه وموسع من وجه آخر وهو الحج لأن وقت الحج إذا نظرنا إلى أعمال الحج ونظرنا إلى زمن الحج أشهر الحج وجدنا أن الزمن أوسع من الأفعال المواقيت المكانية مثل المسعة ومثل الطواف على الكعبة يعني لو طاف الإنسان في مكان آخر أوسع في مكان آخر ما كفى ما ما جازله ومثل تحديد عرفه للمؤل للوقوف ومثل تحديد مزدلفه للمبيت ومثل تحديد منا للمبيت وتحديد مواقع الجمرات وهكذا ففيه في الشريعة مواقيت زمانية وفيه مواقيت مكانيه هذه المواقيت الزمانية وهذه المواقيت المكانية هذه تعتبر من الأمور التوقفية بمعنى أن الشخص ليس له حق في أن يتصرف فيها في زيادة أو نقص نعم إذا كان الإنسان عنده أعذار إذا كان عنده أعذار فقاعدة الشريعة أن العذر له حكمه يعني مثل الإنسان لما قادم من مزدلفة من عرفة وجاء مزدلفة أصلى العشاء أصيب المرض ونقل المستشفى في الحال هذا نقول سقط عنه المبيت لأنه عاجز عنه بسبب المرض ومن قواعد الشريعة أنه لواجب مع عجز لكن لو أن إنسان مثلا لو أن مثلا جهة من الجهات يعني حددت مكان قالت هذا هو محل المبيت أو هذا هو محل رمي الجمار أو هذا هو محل الوقوف يعني أنشأ مكانا جديدا أو اختصر من المكان الموجود يعني ألغى نصف ونصف زاني قال هذا محل للوقوف للمبيت أو, أو, أو أمكنة الجمرات الثلاث يعني تصرف فيها مثلا زيد فيها في أحواضها وإلا مثلا نقلت في مكان آخر علشان يعني نقل الناس إلى الرمي في مكان علشان مثل ما يقول الحين في بعض الناس يقولون الدين يسر واحد مقترح يقول ورى ما ينشئون مسعا آخر جنب المسعى هذا الدين يسر يصير المسعى الموجود للناس اللي يجون والمسعى الجديد هذا للناس اللي يروحون اللي للمروه و... وعمر رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا والمسعى من أعلى فالمقصود أن هذه مواقيت مكانية توقيفية مواقيت زمنية توقيفية ليس لأحد حق في أن يتدخل فيها وتقرعون التفاصيل التي ذكر لكن هذا هو الأصل يكفيكم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والذي وقفنا عليه من أجل الخوان اللي يتابعون، علشان يقرعون قبل يجون الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة الف... العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها وإذا كان عندكم أسئلة قدمونها هذا المقصود يقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يقول يعني لذاته المقصود منه أن قد يوجد الشرط لكن يكون مع وجود الشرط وجود مانع لكن كلمة لذاته يعني راجع مثل إنسان يبي صلي وهو على غير وضوه يبي صلي وهو على غير وضوه هذا يلزم من عدمه العدم لذاته لأن قلنا له ما يجوز ما يجوز أنك تدخل في إلا على طهارة وهكذا صليت الفجر وبعد الصلاة وجدت على السراويل أثر فأعدت الصلاة ولكن بعد طلوع الشمس إذا كان أنك وجدت أثر نجاسة والنجاسة حاصلة منك في أثناء الصلاة فهذا انتقض الوضوء وعملك هذا صحيح من ناحية إعادتك الصلاة Ma' idakajan istu rual fiin nejaisetin ravlaan tedħu la' salah. Walem ta' alem bin nejaiset i illa ba' edel fararhi minna' salah, falaisa' għaleka' iqadat u salah, fala' tuka' sahira. <تصفيق> الله يرحم حالنا شخص فاته الركوع الأول في الركعة الأولى من صلاة الخسوف. قام بعدما سلم الإمام ثم يعني يأتي بالركعة التي فاتت صلاة الكسوف تدرك الركعة فيها بإدراك الركوع الأول فإذا فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الأولى كما أتمها الإمام كما فعلها الإمام قمت بأداء العمرة محرما من أبي أرعلي والآن أريد عمل عمرة لجدتي المتوفة نعم يجوز لك والميقات هو التنعيم وهذا يقول إجاب الزكاة في مال الصبي هل هو من باب هو غير مكلف هو واجبة في يعني يجب على وليه أن يخرجها حجيت في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق هذا سألني أمس إذا كنت حللت إذا كنت طفت سعيت يوم العيد ورميت الجمرة وحلقت وقصرت. يعني ما يكون لهذا أثر في الحج لكن إنه عمل محرم يقول نقوم بجلب بضاعة من خارج بلادنا وعندنا وعندما نصل إلى نقطة الجمارك لابد من أن نقوم بتخليصها لنا من الجمرك هذا شيء يتعلق بالدولة ما لنا شيء غير فيه ما نصيحتكم لمن تغلغل الحسداء في قلبه إلى درجة أنه إذا حصل لأحد من معارفه على وظيفة أو ترقية فإنه يصاب بشيء من الغل يا أخي الله سبحانه وتعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد وفي الحسد له أحوال الحالة الأولى أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بنعمة تمنيت أن يزيل الله هذه النعمة عن هذا الشخص وهذا أمر محرم لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فهذا الشيء الذي حصل لهذا الشخص هذا مكتوب له في اللوح المحفوظ وحسدك هذا لن يغير شيئا من قضاء الله وقدره ولكنك ولن, ولن تضر الشخص أيضا ولكنك تكون آثما فالحسد سبب بهذه الصورة ونتيجته أنك آثم الصورة الثانية أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بنعمة تحب زوال هذه النعمة وأن تنتقل هذه النعمة إليك يعني يحرم من هذا الرزق من هذه الوظيفة من هذه الترقية وينتقل ذلك إليك وهذه الدرجة أسوأ من التي قبلها وهذه أسوأ في درجة ثالثة تسمى الغبطة وليست من الحسد في الحقيقة لكن قد يظن وأنا أتيت بها من عجل التمييز رأيت شخصا يسر الله أمره في أمر دين ولا في أمر دنيا وتحب لنفسك أن يسر الله لك مثل ما يسره لذلك